أو الله من الشيفان الوجيد بسم الله الرحمن الرحيم الَّتِي عَلَى الْإِنْسَانِ سَمِيعٌ مِنْ الدهر لَمْ يَكُن <تصفيق> إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّ مَن I'll you go. عيلا يشرب İzlediğiniz Mmm. <laughs> ve um وَذَالِيَّةٌ عَلَيْهِمْ ضِلَالُهَا وَالْضُلْلِ الْخُبُوَّةُ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 Why don't... Viyatıf olayım elzabım, èwa tè lo em sou Love. <laughs> وإذا وأيت سنظر Huh? Yeah yüce kut lirzik ala واذكرتنا ربك بكرة وأصيلة ومن الليل فاسجد له Yeah. Mm -hmm. لَقُومُوا قَالُوا قُمْ وَتَذَكَّرْنَ أَبْوَابَ وَإِذَا جِئْنَا ذَنَّنَا أَنْسَاهُمْ Ooh. One night back You don't kill Then said you izanzuumu puumi o ipela o izan güzel إذا السماء فُرِّق وإذا الجبال. İzlediğiniz için Ouay, oay!